114. لهم جنات تجري من تحتها الأنار ذلك الفوز الكبير 116. إن بطش ربك لشديد 117. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوزود